افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أتاطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأطيلا الأنزله الذي يعلم السر في السماوات وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الْأَسْوَاقِ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مكشورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المستقون كانت لهم جزاء ومطيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسكولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما استعثهم حتى نتذكّر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 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أخحاب الجنة يومئذ خير متطرا وأحسن مقيلا ويوم تشطط السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونطيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة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 امرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا اليما وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الْأَمْثَالَ وكلا تبرنا تسبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الثوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 أرأيت من استقذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 لنحيي به بلدة ميتا وانخطيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد طرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها قما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما